اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فالفكوهن باذن اهلهم واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اذان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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منهم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 والذين عقدت أيمالكم فآتوهم نصيبهم إن الله كاد على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن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 ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما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 وَنَنَسَ بِالبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ الناس وَلَا يُؤْمِنُونَ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 وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علىها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 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى توتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم, أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فَتَيَمَّمُوا صَيْباً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً رَفُوراً أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ والله أعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحركون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وَأَسْمَعَ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَن يَنبَأْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنْظُرْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي من يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أُنظُرْ كيف يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَكَفَى بِهِ إِذْمًا مبينا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 ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصير من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فقد آتينا وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف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 أن تحكموا بالعدل إن الله نعيم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا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 ك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتفاهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرف عنهم وعذهم وكلهم وكلهم في أنفسهم قولا بليبا.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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليمطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولَئِنَّ صَابَتُمْ فَضْلًا مِنَ الْغُرَاهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْذَّتُوا يَا لِيْتَ لِكُنْتُ مَعَهُمْ يَا لِيْتَ لِكُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون بحياة الدنيا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون, والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه الفرية الظالم أهلها وجعلنا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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم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 وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يقولوا هذه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ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 لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا